فلما قضيت ص ل ا ة انصرفت إ ل ي ه من قبل شق ا ل أ ي س ر فقال عبد الله بن عمر ما منعك ان تنصرف عن يمينك قال فقلت رايتك فانصرفت إ ل ي ك قال عبد الله فانك قد اصبت ان قائلا يقول انصرف عن يمينك فاذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت ان شئت عن يمينك وان شئت عن يسارك كنا وبلغنا قول ابن عمر رضي الله عنهما لواسع ابن حبان لما س أ ل ه عن ع ل ة انصرافه عن يساره ل أ ي شيء كانت ف أ خ ب ر ه أ ن ه إ ن م ا انصرف عن يساره ل أ ن ابن عمر كان عن يساره وهو انصرف إ ل ي ه فقاله اصبت وقد قلت لكم إ ن ه سر بصنيع واسع ابن حبان ل أ ن ه وجد من الناس من قال إ ن المصلي إ ذ ا سلم من صلاته ف إ ن م ا يقوم منصرفا عن يمينه يتحتم عليه ذلك فكان ابن عمر ينكر ذلك فلما ر أ ى وسع ا ابن حبان انصرف على غير ما كان ذلك القائل يحتم الانصراف إ ل ي ه سره ذلك وقاله أ ص ب ت وهذا الذي سر به ابن عمر هو يعني كان كان فعل كثير من ا ل ص ح ا ب ة ونقلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده عن بن مسعود رضي الله عنه قال أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ع ا م ة ما ي ن ص ر ه من ا ل ص ل ا ة عن يساره الى الحجرات وروى ا ل إ م ا م أ ح م د أ ن رجلا س أ ل عبد الله بن مسعود عن انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ا ل ص ل ا ة عن يمينه كان ينصرف أ م عن يساره فقال عبد الله بن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف حيث أ ر ا د كان أ ك ث ر ص ر ا ف ه صلى الله عليه وسلم عن شقه ا ل أ ي س ر إ ل ى حجرته وروى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أ ن ه قال لا يجعل أ ح د ك م شيئا من صلاته للشيطان يرى حقا عليه أ ن ينصرف عن يمينه ف ه ذ ا ت ف ه م و ن ل م الذي ذ ا ا ق ابن عمر هنا لواسع قال له أصبت ب عمر وسر له ه ا ابن كان مسعود ق و ل ذلك أكثر كان من يرى ق و ل لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته شيئا ي أحدكم من ح ق ان عليه أ ينصرف عن يمينه عن فكأن المصلي ذ ي يرى أن ا ل إذا سلم يجب عليه أ ن ينصرف عن يمينه فحسب فهذا قد جعل للشيطان شيئا من صلاته قال ابن سعود لا يجعل أ ح د ك م شيئا للشيطان من صلاته ي ر ى حقا عليه أ ن ينصرف عن يمينه أ ك ث ر ما ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يساره طبعا هذا لا يعني أ ي ض ا ان المصليا يتحتم عليه الانصرف عن يساره و إ ن م ا ا ل م س أ ل ة أ ن ه كما قال ابن عمر ينصرف حيث شاء وكما نقل ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينصرف حيث أراده وقد س م عن م ورد ع ا ل ن ب يمينه صلى الله عليه ل و س فعله ل ص ينصارف ر اليسار عن وقد روى رضي ف عن عن عن وكان اليمين أنس بن إذاً مسلم مالك وقد عنه عليه ن الله الله قال ما ا رسول صلى وسلم أكثر رأيت ر ي ص فدل عن يمينه ف هذا على أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل كلا قد يقع في خلد أ ح د ك م ما هذا التدقيق في ا ل أ س ئ ل ة أ ل ي س المهم أ ن نصلي ف إ ذ ا صلينا ف ل ن ص ر ف حيث شئنا لماذا هؤلاء ي س أ ل و ن عن اين ت لي... ف ه م ا ل ق و م لتفهموا صلاحهم يفهموا... ما... لتفهموا هذا يجب أ ن تفهموا أ ن الناس كانوا يحرصون أن لا لو استطاعوا الا يكون فعل منهم إ ل ا ب س ن ة لفعلوا أن لا يلبس وأنتم تعلمون م ت حديث سلمان صحيح لما أ ت ا ه ذلك فقال له ع ل م ك م رسولكم كل شيء قال نعم حتى أكرمكم الله اداب ل ل ه قضاء ا ل ح ا ج ة أ ن نفعل كذا ونفعل أ كذا و أ ن ن م س ب أ ي م ا ن ن ا حتى في قضاء حاجتك تفعله بسنة تلبسون تلبس بسنة تخلعها تلت في عليك ثيابك قضاء بسنة بسنة بسنة بسنة من اذا فهمتم هذا فهمتم أ ن هذا وضع الناس ع ا م ة لماذا لتكثر ا ل أ ج و ر حيثما فعل الشيء العادي العادي العادي لاستنان برسول وإن كان وإن من ب العادي ل ل ا ا ع العادي ل ل العادي عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن رجل من المهاجرين لم ير به ب أ س ا انه س أ ل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أو ص ل ي في عطن ا ل إ ب ل فقال عبد الله لا ولكن صلي في مراح الغنم قال عبدالله رحمه الله عن مالك هشام هشام الزبير العوام العزاء خويلد عن عنه عن عروة عن عروة عبد بن بن بن بن بن بن بن وحدثني أسد رحمه الأسدي القراشي ا ل م د ن ي ابيه ل ت ا ع ا ل م ش و توفى و ر سنة خمسين ابوه ع ي ن م ة عن أ ب ي ع ر و ة بن الزبير توفى فقهاء سنة عن رجل من المهاجرين لم ير به ب أ س ا عن رجل من المهاجرين من هذا لا ندري هذا مبهم و أ ن ت م تعلمون أ ن المبهم ة إ ذ ا كان في السند فالسند يكون ضعيفا إ ل ا إ ذ ا كان ا ل إ ب ه ا م في ط ب ق ة ا ل ص ح ا ب ة فليس يضرون ا ل إ ب ه ا م لماذا ل أ ن ع ق ي د ة المسلمين في ا ل ص ح ا ب ة أ ن ه م كلهم عدول لا يخالف في هذا أ ح د م ن أ ه ل ا ل س ن ة أ ن الصحابه رضي الله عنهم جميعا ولم يستثن ربنا ربنا المهاجرين والأنصار رضي ورضوا تجري الأنهار سبحانه الصحابة سبحانه والسابقون اتبعوهم بإحسان عن الأولون من والذين عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها خالدين لما قال الله تحتها تحدث لهم ولم عم وأعد يخص فعم ي ه ا أبدا ذلك الفوز ا ذلك ل ظ ي فعم ربنا ولم يخص ولم يستثني فمن أ ل ب س ه ربنا لبوس الرضا من يخلعه عنه ومن يسلبه عنه ومن زعم أ ن ا ل ص ح ا ب ة أ و أ ك ث ر ه م أ و بعضهم غ ي ر و ا بعد ذلك فقد اتهم الله في علمه اتهم الله أ ن ه لا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة ف إ ذ ا أ ث ب ت المسلم س ا ع ة علم الله و إ ح ا ط ة علم الله بما كان وما يكون وعلم, وعلم أ ن الرب سبحانه رضي عنهم رغما عن ذلك فليس حينئذ إ ل ى التسليم وهذه قلت لكم ع ق ي د ة المسلمين منذ غ ا ب ر زمنهم من خالف فيها راموه عن قوس و ا ح د ة ببدعه ا ل ة وإذلك صاروا يتواصلون ب ا ويجعلونها في مصنفات عقائدهم وفي كتب ف ق ه عندهم في مقدمتهم قال الشيخ المقري المغربي في إ ض ا ء ة الدجنه ة في ذ ه القضية قال وسائر الصحب سائر هنا بمعنى جميع وقد ت أ ت ي سائر بمعنى باقي وسائر الصحب عدل و خياره ومن يريد وجهه اهتدا بهم ي ر ى لأن أ من ح ا ط ب ا لان خ ب ي و ل ل ه س ب ح ا ه وتعالى لأن من أ ح ا ط بالخبي علما حباهم ص ح ب ة النبي فهم نجوم في السوره من اقتدى بهم إ ل ى معالم الحق اهتدى ويقول في م ض ي ع آ خ ر و أ ف ض ل ا ل ا م ة ذات القدر هي ه ل ه و أ ف ض ل ا ل أ م ة ذات القدر أ ص ح ا ب من أ ع ط ي شرح الصدر صلى اذ ل ل عليه وسلم ه إ جاء في ا ل ق ر آ ن ما يقضي لهم بالسبق في ه آ ي ه حاوى تفضي لهم وكم أ ح ا د ي ث عليهم تثني كقوله خير القرون قرني هذا كقوله انتفق الناس القرون المصطفى حديث صحيح خير الناس قرني, كقوله خير قرني. وقول طه من حديث قرني من وقول خير آخر طه أنفق ل ويقول أنفق أحدكم أوحو د مثل ولا ولا ولا الشيخ محمد سعد بن عبد الودود الهاشمي الشنقطي ر ح م ة الله عليه في نظمه للجامع ا ل م ن س و ب للشيخ خليل ل يقول معتقدا لفضل قرن محمد إ م ا م الرسل عليه أ ز ك ى صلوات ربه ممن راوه وانتموا لحزبه ثم الاولى أ يلونهم ثم الأولى يلونهم موقرا مبجلا أ ص ح ا ب ه مقدما ا ل أ ر ب ع ة مفضلا من كان في الغار معه ثم بترتيب ا ل تولي ا ل خ ي ا ر ة ا ل أ ر ب ع ة بترتيب توليتهم بترتيب توليهم ع المسلمين هذا الترتيب هو ترتيب مستوياتهم في الخير ثم بترتيب ا ل ت و ل ل خ ي ا ر ه فسائر ا ل ع ش ر ا ت المبشره ف أ ه ل بدر ولهم يلتمس و ا حسن المخارج بدون ظن سوء لكن يظن أ ح س ن المذاهب بهم ولا يحل ذكر صاحب إ ل ا بلا حسن وفي ا ل ر د ة مر حكم الذي كفر أ و سب النفر فلهذا نقول لا يضرنا ابهام الصحابي ل أ ن إ ب ه ا م هو ذكره سواء نعم عن هشام ب ن ع ر و ة عن أ ب ي ه ع ن رجل من المهاجرين للمرابي باتسى ان ه س أ ل عبد الله ب ن عمرو بن, عمر بن العاص رضي الله عنهما أ و صلي في عطني ا ل إ ب ل هذا الحديث هنا ي س أ ل عنه عمرو بن العاص يسال عنه عبد الله ب ن عمرو بن العاص عمر وعبد الله ب ن عمرو رضي الله عنهما يذكره ح ك م ا من نفسه هو لكن هذا المعنى متصل مرفوع إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم من أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة منها ما رواه مسلم عن جابر بن سام مره رضي الله عنه أ ن رجلا س أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ا ت و ض أ من لحوم الغنم قال صلى الله عليه وسلم إ ن شئت توضأ وإن شئت وإن فلا توضا فقال, له صلى الله فقال الرجل اتوضا من لحوم الابل قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فتوضا من لحوم الابل قال الرجل اصلي في م ر ا ب د الغنم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال أ ص ل ي في, في مبارك ا ل إ ب ل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا معنى الحديث ا ل أ ث ر ا ل ذلك ذ إذن ي عندنا من م ر الذي و ا إ م م أحمد م ا و ت ر وابن ماجه عندنا أبي أن ب هريرة رضي عليه في الله عنه أن رسول الله صلى الله رسول ر قال صلوا صلى وسلم م ا ل غ م و ل تصلوا الإبل في معاطن الإبل. ومن ذلك إ ذ ا ا ل ما روى ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده والنسائي وابن ماجه في سنانيهما عن عبد الله بن المغفر المزني رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا في م ر ا ب د الغنم ولا تصلوا في أ ع ط ا ن ا ل إ ب ل في ر و ا ي ة ا ل إ م ا م أ ح م د قال ولا تصلوا في أ ع ط ا ن ا ل إ ب ل ف إ ن ه ا خلقت من الشياطين نعم انه س أ ل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما و ص ل ي في ع ط ن ا ل إ ب ل العطن اصلي في عطاء ا ل إ ب ل ما العطن العطن هو موضع بروك ا ل إ ب ل عند سقيها عند شربها ا ل إ ب ل ترد للشرب مرتين لا أ ق ص د نوبتين في اليوم ولكن مرتين في ا ل ن و ب ة ا ل إ ب ل إ ذ ا أ ر ي د سقيها أ و ر د ه ا الماء فتشرب ف إ ذ ا ارتوت بركت ا عند الماء لماذا ل أ ن ه ا ب ع ي د وقت س ت ج د ت ش ر ب م ر ة ث ا ن ي ة ثم بعد ا ل ش ر ب ة ا ل ث ا ن ي ة يذهبون بها هذه ا ل ش ر ب ة ا ل أ و ل ى تسميها العرب نهلا عندما تسمعون النهل هو ا ل ش ر ب ة ا ل أ و ل ى ليسنا نقول ا ل ج ر ع ة ا ل أ و ل ى ا ل ش ر ب ة ا ل أ و ل ى ترتوي ا ل ش ر ب ة ا ل ث ا ن ي ة تسميها العرب عللا و ذ ل ك يقولون عللا بعد نهل أ ي ا ل ش ر ب ة ا ل ث ا ن ي ة بعد ا ل أ و ل ى ا ل آ ن عندما يسقونها ذلك النهل تبرك في ذلك الموضع عند, عند, عند الماء ثم يسقونها م ر ة ث ا ن ي ة ما اسمها ل ل س ق العلل ثم ينصرفون بها فموضع بروكها بين الشربتين هو العطن يقولون أ ع ط ا ن ا الرجل الابل إ ذ ا بركها في, في العطن ما العطن هو موضع البروك عند الشرب وليس العطن م أ و ا ه ا الذي تقيم فيه والذي تمكث فيه فذلك يسمى المراح وهذا قول كثير من أ ئ م ة ا ل ل غ ة ويستدلون على ذلك بقول لبيد رضي الله عنه قال ع ا ف ت عافتا ل م ا ء فلم نعطنهما ي إ ن م ا يعطن من يرجو العلل ت ح د ث عن ن ا ق ت ي ن يقول هو عافتا ل م ا ء فلم نعطنهما ي اي لم نبركهما في العطن لماذا قال إ ن م ا يعطن من يرجو العلل من يرجو ا ل ش ر ب ة ا ل ث ا ن ي ة هو الذي يعطين إ ب ي ل ا أ م ا الذي لا يرجو ش ر ب ة أ خ ر ى هل يعطينها لا إ ن م ا ينصرف بها إ ل ى مراحها على هذا ما العطن هو ذلك الموضع الذي تبرك فيه عند بين الشربتين لكن قال بعض أ ئ م ة ا ل ل غ ة العطن م أ و ا ه ا مطلقا هذا مشهور ليث. قال معاطن الإبل في الحديث مأواها معنى وكل مبركين عين ليث في كان م أ ل ف ا ل ل إ ب ل فهو عطن لها يعني س وقال ا كان الموضع الذي ء في ت س تشرب وقد عرض به من أئمة اللغة أيضاً وقال ليس كل موضع تناخ فيه ا ل إ ب ل يسمى عطنا إ ن م ا المعطن مبراكها عند الماء خاصه لكن الليث يستدل ببيت من الشعر و أ ن ت م تعلمون أ ن العرب كما قال الكسائي العرب بالباب هم ا ل ح ج ة في هذا الباب الليث عندما ذكر ما ذكر استدل ببيت قال فيه صاحبه ولا تكلفني نفسي ولا هلعي حرصا أ ق ي م به في معطني ا ل ه و ن ي معطين、لغتن. نفسي معطان أو لغة ويذكر نفسه ب ا ل إ ب ا ء والتعفف فليست ح م ل ه نفسه ولا هلعه ولا حبه المال أ ن يقيم في موضع يهان فيه ولا تكلفني نفسي ولا هلعي حرصا أ ق ي م به في معطاني الهون استعمل هنا معطاء بمعنى موضع موضع لا تكلفني نفسي أ ن أ ق ي م في موضع الهوان فاستعمل المعطي ن على, على معنى الموضع وهذا قد قد يستدل به وقد ه ذ ا يقال س ت د ل به و د ي ق إ ن الشاعر قال ذلك تجوزا على يعني على الواقع كل حال الأمر لما ذكر الفارسي رحمه الله هذه القضية قاله الأمر قريب يعني لا يترتب على ذلك ذكر كبير رحمه وهذا هذه قريب يترتب شيء هو الواقع هذا البيت الذي ذكرت لكم هذا الثاني هو ذ ا الثاني ه بيت لعروه بن ا ذ ي ن أذينة س ي أ ت ي ن ا إ ن شاء الله ذكره في ا ل م و ط ا ل أ ن ه من رجال ا ل م و ط ا وهذا البيت من ق ص ي د ة له تذوب رقه في نسيبها ولم ي خ ل ه ا من حكم ف خ م ة جزله مطلعها ف ي رسوم محل غير مسكون ي من ذي ا ل أ ج ا ر ع كاد الشوق يبكيني قفر عفا غير أ و ت ا د م ن ب ذ ة ومنحن دون خط السيف مدفوني وهامد كسحيق الكحل ملتبد أ ك ن ا ف م ل م و م ة أ ث ب ا ج هاجوني الى أ ن يتخلص إ ل ى وصف نفسه بما فيها من الشيم يقول إ ن ي م ر ء لم تخن ودي مكاذبة ولا الغنى حفظ أ ه ل الود ينسيني وقد علمت وما الاقتار من خلقي أ ن الذي هو رزقي سوف ي أ ت ي ن ي أ س ع ى له فيعنيني تطلبه ولو قعدت أ ت ا ن ي لا يعنيني و أ ن رزق امرئ غيري س ي أ خ ذ ه لا بد لا بد أ ن يحتازه دوني فلا تكلفني نفسي ولا هلعي حرصا أ ق ي م به في م ع ط ن الهون ي أ ب ي ت ذلك ر أ ي ا لست قابله ولا معرضه عرضي ولا ديني من كان من خدم الدنيا أ ش ت به حتى يقال صحيح مثل مجنوني فما م ر امرؤ لم يضع دينا ولا حسبا بفضل مال وقى عرضا بمغبوني ك أن ن تعد فما س ك غ ب و إ ذ امرؤ وقيت عرضك ب ا إذا سلم لك دينك وحسبك وفاتك المال فلست فلست صفقة هذه أنت فيها ل سلم لك فليست ك دينك وحسبك هذه مغبون م م أنت صفقة ف وقى فممرؤ لم يضع دينا ولا حسبا بفضل مال وقى عرضا بمغبوني كم من فقير غني النفس تعرفه وكم غني فقير ا ن ف س ي م س ك ي ن ا ل أ خ ر قصدته ي م ر ة ع ر و ة بن أ ذ ي ن ة مع بعض علماء المدينه ة وفد على ش ا الملك الخليفة م بن عبد وكانت العلماء تكرمهم الملوك السلاطين فنظر ف د على الخليفة إ ل ي ه هشام بن عبد الملك فقال ع ر و ة قال نعم يا أ م ي ر المؤمنين قال أ ل س ت انت القائل وقد علمت وما ق د ع ل ت و م الاقتار من خلقي ان الذي هو رزقي سوف ياتيني اسعى له فيعنيني تطلبه ولو قعدت اتاني لا يعنيني قال بلى أ ن ا قائلها يا أ م ي ر المؤمنين فقال إ ي ش ا م ما أ ر ا ك إ ل ا كذبت نفسك وسعيت له كلا. كلا يقول يقول أ ن الذي هو رزقي سوف ي أ ت ي ن ي أ ن ت أ ت ي ت ه أ س ع ى ل ه فيعنيني تطلبه ولو قعدت أ ت ا ن ي لا يعنيني قال ما أ ر ا ك إ ل ا كذبت نفسك وسعيت له فقال له عروه جوزيت خيرا يا أ م ي ر المؤمنين لقد أ ذ ك ر ت مني ناسيا نسيت ذكرتني ثم اشتغل هشام بن عبد الملك ببعض ما كان يشتغل به وانصرف ع ر و ة بن ا ذ ي ن راجها الى ا ل م د ي ن ة فلما أ ر ا د هشام أ ن يعطي العلماء أ ع ط ي ت ه م نظر فلم ي ج ي ا ل ع ر و ة ف ق ي ل أ ي ن ع ر و ة ا بن أ ذ ي ن ة قالوا انصرف يا أ م ي ر المؤمنين أ غ ض ب ه تقريعك له فدعا أ م ر رسولا دعا رسولا و أ ع ط ا ه أ ل ف دينار وقال أ د ر ك ع ر و ة قبل أ ن يدخل منزله فما استطاع الرسول أ ن يدركه ما أ د ر ك ه إ ل ا وهو في بيته فلما أ ع ط ا ه المال قال ع ر و ة بن ا ذ ي ن ة أ ب ل غ أ م ي ر المؤمنين أ ن ي سعيت له فعناني تطلب ولما قعدت اتاني رزقي ه <تصفيق> الله أنا بن, بن العاص الله عنهما أصلي في عطن الإبل فقال عبد الله لا مراحي أسأل أصلي عبد عمر الغنم رضي في صلي في غنم الصلاة في ولكن الصلاة لخلف هذا بين العلماء لهذه ا ل أ ح ا د ي ث التي ذكرنا ل ك ن م خ ت ل ف و ا في التعليم ل ه ذ ه الكراهه ما العله في كون ا ل ص ل ا ة في معاطن ا ل إ ب ن مكروها فقالت ط ا ئ ف ة إ ن م ا كرهت ا ل ص ل ا ة في معاطن ا ل إ ب ن ل أ ن ه م كانوا غالبا ما يستترون بها عند قضاء حاجتهم فلا يخلو معاطنها من ن ج ا س ة غالبا ولذلك ن ه و عن ا ل ص ل ا ة فيها والغنم طبعا ليست ت ت ا ت ي ة ي س ت ت ر بها مريد ا ل ح ا ج ة فما يوجد في مرابضها ما يوجد في معاطن ا ل إ ب ل وقالت طائفه ع ل ة الكراهه هي أ ن ا ل إ ب ل خلقت من الشياطين وهذا ورد ه ذ ا و عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى د الحديث سمعتم الذي ابو ل إ م ا أحمد في مسنده عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله مغفل بن عنه رضي قال ر ب داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ا ل ص ل ا ة في مبارك ا ل إ ب ل فقال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في مبارك ا ل إ ب ل ف إ ن ه ا من الشياطين فقالوا ا ل ع ل ة هي هذه لكنهم اختلفوا في معنى كونها من الشياطين أ و خلقت من الشياطين ما اختلف العلماء ف ي ه ذ ا فمنهم من قال هذا على حقيقته و أ ن ا ل إ ب ل خلقت مما خلقت منه الشياطين وقال ط ا ئ ف ة بل ا ل إ ب ل شياطين هي نفسها شياطين وقالت طائفه ة انما وليس الحديث على الحقيقة بالشياطين أو وقالت طائفة إنما كرهت الصلاه في المعاطين من اجل هباب الابل ونفارها الابل اذا كانت في معاطنها ف إ ن ه ا لا تستقر فيها وقالت ل الماء ه ا نحو نزوع ف د يكون م ص ص ل ل ي في ا ه وتهبه فتؤذيه نحو و ت الماء ق ط ع عليه ل ص ا ت هجمت ه وربما عليه ف إ ذ ل قيل ك ه ل اينما لا ص ل ل ي في معاطي ا إ ب ن جهة ل غ ن و كرهت ا ل ص ل ا ة في معاطي ا ل إ ب ل ي أ ج ل ز ف و ر ة ريحها ونتانتها و ا ل ص ل ا ة يستحب فيها التطيب التطيب والتطيب تطيب المصلي وتطيب المكان ولذلك شرع تطيب المساجد أ ظ ه ر هذه العلل ة هو يرحمك ا ل هو ه كونها خلقت من الشياطين ل أ ن هذا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن على التعليل بهذه ا ل ع ل ة فمن صلى في معطن ا ل إ ب ل محكم صلاته الجمهور يرون أ ن صلاته ص ح ي ح ة على القول ب أ ن إن ا ل ع ل ة هي أ ن ه ا من شياطين فالجمهور يرى أ ن ا ل ص ل ا ة ص ح ي ح ة ولا يراد على الجمهور أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أ ص ح ا ب ه أ ن يصلوا في الوادي الذي حضره به الشيطان تذكرون هذا قد تقدم لنا فيما مضى لما تحدثنا عن ما مالك رواه مرسلا م ل ا في ووصله و ا بن عبد البر اسند صحيحه عن زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس ليله بطريق مكه ة عرس عسكر أي نزل عسكر ليلا. عرس ليلة بطريق مكة ووكل بلال ان يوقظه فركض بلال وركض القوم فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلوا في ذلك الوادي لانه أ ن به ش ي ط مع م ذلك لا يقال ل كيف ا ينبغي أن يقال كيف صحح ج و ر صلاة من صلى في الإبن على التعلين بأنها من معط في ذلك الوادي الذي به شيطان العلة التي السبب ع ل ل ة ا في هذا وأن ا ل ج م هو ر يصححون صلاته هو ما رواه ابن حبان في صحيحه و أ ص ل ه في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ا ع ت ا ر د الشيطان مصلايا ف أ خ ذ ت بحلقه فخنقته حتى وجدت برد لسانه على ك ف ي ولولا ما كان من د ع و ة أ خ ي سليمان ما دعوه سليمان عليه السلام رب ربي اغفر هب وهب ينبغي بعدي لي ملكا لي وهب لي ملكا لا لأحد من بعدي. واحد. قال صلى الله عليه وسلم ولولا ما كان من د ع و ة أ خ ي سليمان لاصبح موثقا تنظرون إ ل ي ه فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقد أ م س ك بحق الشيطان ا ح ت خنقه ومع ذلك لم يسد عليه ص ل ا ه ف ذ ل ك قلنا ان, أن الصلاه لا تسد ج وهناك ع ل ة أ خ ر ى و ج ه ة أ ي ض ا وهي التعليل ب ن ج ا س ة الموضع وهذه ا ل م س أ ل ة عندنا فيها خلاف في المذهب قال الشيخ خليل رحمه الله فيما يكره من ا ل ص ل ا ة من الموضع قال وكرهت بكنيسه تعد ولم تعد وبما عطيني ولو إبل أمن أمن ماذا؟ النجاسة أعطيني ولو أمين وفي ب إيبل م أمين ع ط ن ي ولو و ا ل إ ع ا د ة قولا لكن على القول ب أ ن ا ل ع ل ة هي ا ل ن ج ا س ة ف ا ل أ ظ ه ر أ ن ه إ ذ ا لم تكن ن ج ا س ة في المعطن ف ا ل ص ل ا ة به ج ا ئ ز ة لما رواه البخاري عن نافع انه قال ر أ ي ت ابن عمر يصلي إ ل ى ناقته قال و ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله سؤال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أو أصلي في عطن الإبل في ف عطن قال عبد الله لا ولكن صل ي في مراح الغنم طيب يجوز فيه الذي تأوي إليه تريد تريده الذي الإبل قال مراح الغنم هذا يجوز الصلاة فيه مأواها موضوع إليه لأن الغنم لا تريد الماء كما فمراحها الموضع لأن إليه موضع هو تأوي وهذا يجوز ا ل ص ل ا ة فيه بلا خلاف بين الفقهاء ل أ ن ليس يعتوره من العلل ما ي ع ت و ر عطن ا ل إ ب ي وقد, وقد سمعتم ا ل أ ح ا د ي ث التي ذكرناها حديث جابر بن س م ر ة في م س ل م وحديث أ ب ي ه ر ي ر ة في المسند وغيره وحديث عبد الله بن مغفل في المسند وغيره في إذن النبي صلى الله عليه إذن الله صلى وقد س ل الصلاة الغنم م مرابد في في و روى مسلم عن أ ن س بن مالك رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أ ن يبني المسجد يصلي في مرابض الغنم فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله أ ي ض ا بقي لنا ق ض ي ة أ خ ر ى مراح البقر هل يصلى فيه ام لا يصلى فيه هل يلحق بمعاته الإبل أم فلا يصلى ل فيه ح قال ب م ر ح غنم المذهب فيصلى فيه عبيد ن ن أنه د ا ملحق ا لا بالإبل ل غ ن م ف ص ل قال ى فيه ي نعم ع ب الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أ ن ه قال ما ص ل ا ة يجلس في كل ركعه منها ثم قال سعيد هي المغرب إ ذ ا فاتتك منها ركعه ة سنة الصلاة وكذلك ك ل ا قال عبيد الله ر الله حدثني م ه الله ح يحيى عن مالك عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري ن س ب ة إ ل ى من ز ه ر ة ز ه ر ة ابن كلاب يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كلاب هذا سعيد بن المسيب بن المسيب حزن ت و ف ى سنه اربعين وتسعين سعيد المسيب بن ن أ هذا قال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها يجلس كل في ركعة ه اختبار من سعيد بن المسيب لمن يجلس إ ل ي ه وهذه سنه نحمد عليها سعيدا اختبروا طلبته لينظر ما عنده من العلم و ا ل إ د ر ا ك والتحصيل وهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال, قال سال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ما شجرة ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أ ن ه ا ا ل ن خ ل ة فاستحييت في القوم ا ل أ ك ا ب ر هو شاب الطفل الاكبر استحييت فقالوا يا رسول الله ما هي ما عرفوا فقال هي النخله الا النخله فبعد ذلك ابن عمر أ خ ب ر أ ب ا ه أ ن ه وقع في نفسي ف ق ا لو ابن كنت قلتها لكان أ ح ب إ ل ي من كذا وكذا و ل د ه ر اعرف الجواب فهذا هذا البخاري وقد بوب البخاري على هذا بابو ترحل ا رجل ا ل م س أ ل ة على أ ص ح ا ب ي ليا لا ما عند ه م م ن ا ل ع ل م ومن هنا ج ا ء م ا ي ع ر ف ع ن د ن ا عن ا ل ف ق ه ا ء و ن د ا ر عند بيل الغاز الغاز نحويا ل غ ا ز ا ل ف ق ه ي ا ل غ ا ز كذا لورا نبي من ط ل ب ة و ا ل موسلو كذا إ ل ى آ خ ر ي ن وفهذا م ث ل ه ما س ا ل ت و زيد ما س ا ل ت و ي ج ل س ف ي كل ر ك ع ة منها الله سيء لكن ت <تصفيق> ما ل صلاة يجلس كل ج و ا ما ب في ركعة ه ل تعرفون من الصلاه ة صلاة يجلس كل في ركعة م ن التي ما ا هي ص ل ل ا ا ة يجلس في كل ر ك ع ة منها جاوة ابن سيدي ثم قال سعيد هي المغرب إ ذ ا فاتتك منها ر ك ع ة وكذلك سنه الصلاه كلها ل الركعة الأولى م س ج فوجدت د قد فاتتك و ا ل إ م ا م قائم في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة ف أ ن ت تصلي معه ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة هو يجلس بعد ذلك للتشهد و ا ج ل س معه أ ن ت ثم تقوم ل ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة يقوم ا ل إ م ا م ل ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة ثم بعدها ي ج ل س للتشهد ا ل أ خ ي ر و ا ج ل س معه أ ن ت ثم إ ذ ا سلم قمت أ ن ت لتقضي فاذا انتهيت من قضائك تلك ا ل ر ك ع ة جلست للتشهد لأنها ثالث ركعات فهذه ص ل ا ة جلست في كل ركعات منها. لا. ركعه منها قلت ل هذا إ ذ ا فتك من ر ك ع ة وكذلك ما ص ل ا ة س و ر ة غير هذه ما ص ل ا ة يكون الجلوس أ ي ض ا في ه ا في كل ركعه ة ي أحسنت هي ص ل ا ة المغرب أ ي ض ا إ ذ ا أ د ر ك ت منها ر ك ع ة إ ذ ا أ د ر ك ت منها ر ك ع ة و ا ح د ة وهي ث ا ل ث ة ا ل إ م ا م ف إ ن ه سيجلس للتشهد وتجلس معه ثم تقوم أ ن ت فتقضي الركعه الثانيه ل ل ث ا ة وهو و تشهدك ت ك الأخير ف جالسة أ ض ا في كل ركعة م ن ا الصلاة كلها وكذلك السنة وكذلك وكذلك سنة في ا ل ص ل ا ة كلها هذا... هذه ا ذ ه ا ل ج م ل ة أ ش ك ل ت جدا على العلماء أ ش ك ل ت من جهتين أ و ل ا من ج ه ة قائلها في بعض النسخ الموطا بعد قول سعد ي م ن سيب ما ص ل ا ة يجلس في كل ر ك ع ة منها قال هي المغرب إ ذ ا فتت كميه ر ك ع ة وكذلك سنة ا ل ص ل ا ة كلها هذا كلام من, من تمام ا ل كلام سعد ي المسيم وهذه ا ل ن س خ ة التي تكلم عليها ابن عبد البر والذي تكلم عليها الزرقاني و ط ا ئ ف ة من ا ل ش ر ح وفي نسخ ي ن اخرى اذن شهره و ما ص ل ا ة يجلس في كل ركعه منها قال هي المغرب إ ذ ا فتك من ر ك ع ة قال مالك وكذلك سنه الصلاه كلها فيكون الكلام من كلام مالك وهذه ا ل ن س خ ة التي شرح عليها الباجي ا ا ل ب ج يقول ي هذا القول قول مالك فهذا ا ل إ ش ك ا ل ا ل أ و ل وهو إ ش ك ا ل ليس يضر ذلك ا ل ط ر سواء أ ك ا ن القائل سعيدا أو ك ا ن القائل مالكا لكن ما معنى قوله وكذلك سنه الصلاه كلها هذا إليه كذلك ذلك اسم شراء على المشار ما